كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا إذا بلغت التراق م و ن أ ن ه ا ل ف ر ا ق الساق والتفت ب ا ل س ا ق ي للعلوم الاسلاميه ولا ث ذهب إلى أهله إلى ت م ط أولى ا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 أليس ذلك ب ق ا د ر ع ل ى أن يحيي ا ل م و ت ى ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م هل أ ت ى ع ل ى ا ل إ ن س ا ن حين من ا ل د ه ر لم ي ك ن ش ي ئ ا ل م و ر ا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 ج ز ا موسوعه ل ا ش النابلسي ن يوما ق م ط ر ر ا فوقاهم ا للعلوم ه شر ك ا ل ي الاسلاميه ق ه م نظرة و ر و اسماء الله ا ل ح ر س ن ا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 ويسقون فيها ك أ س ا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا ر أ ي ت ه م حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا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 ويل يومئذ للمكذبين ان المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ن إ نجزي المحسنين ويل ل م يومئذ ن و للمكذبين واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون